ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى 112. أفرأيتم اللات والعزى 113. ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك اذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها إن هي إلا أسماء سميتها أنتم وأباؤكم ما أزل الله بها من يَدْعُونَ إِنَّ الظَّنَّ وَمَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهدى 117. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغلي شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله, إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى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 اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى ان تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء 114. وأن إلى ربك المنتهى 115. وأنه هو أضحك وأبكى 116. هو أمات وأحيا 117. خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا 111. وأنه هو أغنى وأقنى 112. وأنه هو رب الشعرى 113. وأنه أهلك عاد للأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أهوى ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الأزف ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون سامدون الدكتور